وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصففه معكم محمد ولاء الدين محمد إسماعيل جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة العاشرة من مسائل الآية الرابعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة وكان يتحدث فيها. وفيما قبلها عن قوله تعالى فعدة من ايام أخر فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال إن هذا الجزء من الآية الكريمة دل على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض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 الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة او لا فقال مالك والشافعي واحمد واسحاق نعم وقال ابو حنيفة والحسن والنخعي وداود لا فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الان ان نواصل اللقاء مع الامام فهيا بنا الى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان سبحانه الله, سبحانه الله, الله. ولا ولا بالله العظيم ورسول. ويذكر يا إخواني عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر ورأيي أن هذا قد جاء عن أبي هريرة مسندا في من فرت في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرت فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. خرجه الدار قطني وقال إسناد صحيح وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينا المسألة الحادية عشرة فإن تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخر فروى الدارقطني عن ابن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ثم ليس عليه قضاء ولو أيضا عن أبي هريرة أنه قال إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاء عليه وإذا صح فلم يصم حتى إذا أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاء إسناد صحيح قال علماؤنا وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها وروي عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال مرضت رمضانين فقال له ابن عباس استمر بك مرضك أو صححت بينهما فقال بل صححت قال سم رمضانين وأطعم ستين مسكينا، وهذا بدل من قوله إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما